لقد رأى من آيات ربه الكبرى فرأيت ملائة والعزة ومنات الثابتة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيقة إن هي إلا أسماء أنسب ما يسموها أنتم وأباء قم أنزل الله بها من سلطان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 أَفَرَأِيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلَ وَأَكْذَى أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْوَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وَأَلَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعَيْهُ سَوْفَ يُرَى